إِذَا السَّمَاءُ فَضَرَتُ وَإِذَا الكواكب تَثَرَتُ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتُ وَإِذَا الْقُبُورُ عَثِرَتُ عَلِمَتْ نَفْسُ الذي خلقك فسوَاك فعدلك في إِنَّ الْأَبَرَارَ لَفِي نَعِيمِ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ يَصْدَوْنَهَا الدِّينِ وَمَا ثم ما أدرك ما يغن الدين يوم لا